بسم الله الرحمن الرحيم حليم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب تفصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا اليه وفي آباننا وقرون وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِدَاثٌ أَعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا نَبْجَرٌ مِنْ تُقُمْ يُحَايِلِيَ أَنْ نَمَا إِلَى أُوْلَٰئِكَ وويلوا للمشركين الذين لا يحبون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنبادا جارت رب العالمين وجعل فيها ثواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربع الأيام ثواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فقال لها وللأرض اتياقوا عن أو فوها وارتا طائعين سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء بمصابيح ذلك العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن قلبهم ألا, ألا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما قلتلتم به كافرون فأما عادوا فاسكتروا بالأرض بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة أو يمروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم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 حتى ما جاءوها شهد عليهم سمرهم وأبصارهم وجرودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجرودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو قلط أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحكم من الغاسين فإن يغفروا فالنار متوا لهم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 وقال الذين كفرونا تسمعوا لهذا القران والغوثيه فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء احدنا النار لهم فيها دار الخلق جزاء بما كانوا باياتنا يجعلون وقال الذين كفروا ربنا ان الذين أضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدارنا ليكونا من الأسرى الذين قالوا ربنا الله ثم استقروا تتنذر عليهم الملائكة ألا تقاتوا ولا تحدن عليهم ولا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدفعون أنزلا من ربور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا الذين نصر وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزء فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه فعملون فإن استكروا عند ربك يسفعون له بالليل والنهار وهم لا يستمون ومن آياته أن تترى الأرض خاشعة فإذا إن عليها لما أهدت وربت إن الذي أحياها لم يهل الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يقتون علينا أبمن يلقى في النار خير أم من يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون رصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كنسير من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبرك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آيات أعجمي وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الله عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا ملك الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مدير من عمل طالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه رب علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أتمامها وما تحمل من ولا تضر إلا بعلمه ويوم جناديهم أين شركائي قالوا آبنا كما منا من شهيد فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن متله السر فيعوث القنون ولئن أبقناه رحمة منا من بعض طراء مسته ليقولن هذا بي لي وما أظن الساعة طائمة ولئن ربعت إلى ربي إنني عنده للحسنا فلنفئن الذين كفروا بما عملوا ولمذيقنهم من عذاب غريب وإذا أنعمنا على أحبط ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذوذ عاب عريب. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنجيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مدة من لطاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط